ها ما دروا ان الحب دوم خلى الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة يتدوم وداروا ان الحب دوم خلاوا الحب والحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة يتدوم الحب ما هو بس وعود ما هو هدايا أو آه آه آه الحب ما بس وعود ما هو الحب كل ما صادقة ترضي بها رب الودو وداروا إن الحب دوم خلاوا ال�تر الناس يا سيار في الله الرحيم فيه المحبة دور ما داروا إن الحب دوم خلاوا الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة دور <مدارو> الحب, الحب ما هو بسهيان ما هو ملام ما هو ملا الحب جنى بالحلال نار اللهيبا بالحرام الحب جنة بالحلال نار اللهيبا بالحرام ما داروا إن الحب دوم والحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحمدي تجوم ما داروا إن الحب دوم خلا والحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه حب الأهل والوالدين حق على العاشقين يرخص لهم كل الغلا وندعي لهم نرفع عيدين حب الأهل والوالدين حق على العاشقين يرخص لهم كل الغلا وندعي لهم نرفع عيدين حب دوم خلا والحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه الحبَّ يتدوم ما دار وإن الحبَّ دوم خلا والحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه الحبَّ يتدوم حب الصحاب والرسول تجعلك قادر على الوصول حب الصحاب والرسول تجعلك قادر على الوصول من غير حبنا والتباه لا تفكر بالقبول من غير حب وتبا لا تفكر بالظلم <تصفيق> ما داروا ان الحب دوم خلى من الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبه تدروا <تصفيق> ما داروا إن الحب دوم خلى من الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبه تدروا ها ها